بسم الله الرحمن الرحيم مركز الهدى للتسجيلات الإسلامية يقدم الرادود الحسيني أبا ذر الحلواجي في إصدار تغاريد الفرح بإشراف المهندس الصوتي جاسم الشايع تم التسجيل والمكساج في استوديو آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكويت علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز الهدى للتسجيلات الإسلامية هاتف رقم 737217 ج بي برصندا لة ج بيبر الصاد علي علي علي علي علي علي علي علي ع ح عليهلي انتع لو أن ببي بكر تفيانافاك حكم برنانا قدو النبي ودينه قرانا يا ناصر الدين علي في غزوه حنان علي سفك يا ابو حسان علي يا علي يا محلى نورك يزهر بمشكاتك يهدي البرايا بحكمته وآياته يا محلى طيبك منتهى نفحاته ينثر على قلوب البشر نسماته يا بدر البدور علي لا تعج من نور علي اسمك المنصور علي محفوظ الرسالة يا وقدرك رفيع الله ثمين وغالي باخر انا ما إلا بختم حبك يا نعم الوالي لك اشتكي الحال واترقب أمال علي ما علي عندي أعمال بحبي للآل تمحنا جمالة حبيب الرسالة تمحنا جمالة حبيب الرسالة علي علي علي علي عمال دروق حد تشهد إلك يا حذار يا هازم الأحزاب وفاتح خبار أنت شفيع الأمة يوم المحشار لا تنسى تسبيني يا ساج الكوثار تراني أطشار علي يا عالي الشار علي حجة الرحمن علي, علي الإنس والجار جمالة، ربي بالرسالة يا محلى جمالة وربي بالرسالة علي علي علي علي علي علي علي علي علي جش الكفر يهل في حق أذنبا من جد الأبطال أحذر قابا أمر بنود من عفرة بترابا حسن من غرك تطول بابا من هو لمرحبا هذه للطاغي ارعاب هذه سيفه علي علي ale ale ale